نشهد بالله انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه حتى كشف الله به الغمه فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها الا هالك لا عنها إلا هالك ولا يتبعها الا كل منيب سالك ألا وهي السنه المطهره زادها الله رفعة وتطهيرا وأكثر من متبعيها أما بعد إخوة الكرام إننا في أيام مباركة يضاعف الله جل وعلا فيها الحسنات ويتجاوز عن السيئات ويقيل العثرات إننا في أيام كريمة إنها نفحات ونفحات من رب الأرض والسماوات إن الله جل وعلا العليم الخبير إن الله جل وعلا اطلع على حال هذه الأمة وقد قدر قدر الله جل وعلا أن تكون الأمة قصيرة الأعمار ضعيفة الأجساد وربما كان الرجل في الأمم الماضية يعيش ألف سنة أو أكثر كانوا أقوياء الأجساد ينحتون من الجبال بيوتا ينحتون الجبال بيوتا كما في آية أخرى فكانوا أقوياء ستون ذراعا إلى السماء كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل الخلق ينقرض، يضعف جسدا ويقصر عمره. فالرجل كان يعيش ألف سنه أو أكثر، وكان قوي الجسد، فكان يستطيع الاجتهاد في العبادة أكثر، ويستطيع أن يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحات أكثر، وكان عمره أطول. فيستطيع أن يحصل من الأعمال الصالحات ما لا يستطيعه أحد من تلك الأمة فلضعف أجسادنا ولقصر أعمارنا جبر الله جل وعلا كسرنا ورفع أمرنا وأعز شأننا برسولنا صلى الله عليه وسلم فكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة لسيد ولد آدم كما قال جبر الله عز وجل هذا النقص في قصر العمر وضعف الجسد فجعل الله جل وعلا لنا نفحات جعل الله جل وعلا لنا بركة في المكان وبركة في الزمان فجعل أزمنة مباركة تضاعف فيها الأعمال وتقال فيها العثرات تضاعف فيها الحسنات ويرتفع العبد فيها إلى الله جل وعلا إلى أعلى الدرجات جعل الله جل وعلا امكنه مباركة ربما تضاعف الصلاة إلى مئة ألف صلاة والله جل وعلا كريم يضاعف لمن يشاء فجبر الله جل وعلا هذا الكسر بتلك الأزمنة المباركة وها نحن ذا أصحاب الأجساد الضعيفة والأعمار القصيرة نستقبل اياما مباركة فمن أدركها بعمل صالح جبر الله كسره وأعز الله أمره ورفع الله شأنه ربما تصلي ركعة واحدة في ليلة فتساوي عبادة أكثر من مئة عام وذلك يتكرر في كل سنة فجعل الله جل وعلا لنا يوم عرفه يكفر الله جل وعلا لغير الشاهد ليوم عرفه ذنوب سنه ذنوب يكفرها الله جل وعلا بصيام يوم عرفه وجعل لنا صيام يوم عاشوراء يكفر الله جل وعلا فيه ايضا الذنوب وجعل الله جل وعلا لنا شهر رمضان شهر كريم مبارك فيه ليلة من أدركها عابدا لله ذاكرا فكأنما عبد الله جل وعلا مدة مئة عام أو قريب من ذلك وربما يكون أفضل من ذلك فهي خير, خير من ألف شهر وهي ليلة القدر إذن هذه الأيام المباركات تحتاج إلى عبد يشمر للجنان إخوة الكرام ان الجنة غالية وهي سلعة الله جل وعلا سلعة الله الغالية تحتاج إلى من يشمر لها ويجتهد إن الفتن قد كثرت وإن المحن على العباد قد تنزلت فنحتاج إلى لجوء لله عز وجل نحتاج إلى أن نتقرب للملك جل في علاه ربما تضيق الأمور على الناس في حياتهم في أرزاقهم في أعمالهم ربما تتنزل عليهم الكربات ربما تضيق الصدور لكن العرب كلما لجأ إلى الله عز وجل كلما تقرب إلى الله تعالى أزال الله عز وجل همه وفرج الله عز وجل كربه ورزقه من حيث لا يحتسب وحسبنا قول الله جل وعلا وفي السماء في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون حسبنا قول الجليل جل في علاه وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون فتلك هي الغاية إني لا أعجب كيف غفل الناس عن الغاية الحقيقية التي من أجلها خلقهم الله جل وعلا وانشغلوا بما يخدم تلك الغاية فإن الله جل وعلا أمرنا في الأرض أن نعمرها وان نسير في مناكبها قال وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لكن الله جل وعلا امرنا بالمسارعه اليه في الاعمال الصالحات وسارعوا وسابقوا فاستبقوا الخيرات فامرنا الله جل وعلا في الاعمال الصالحات بالتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في أي شيء في الجنة وما يوصل إليها ولذا يا أخي إياك ثم إياك أن تغتر بدنياك فإنها زائلة ولا تساوي عند الله عز وجل شيئا كن عالي الهمة في الطاعات والعبادات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات لا تكن همتك الدنيا فتكون همة دانية لا تكن همتك الدنيا فإنها زائلة وليتعلق القلب بالله جل وعلا واعلم أن رزقك آت لا محالة فإن الله جل وعلا كتب الأرزاق ونحن ما في بطون أمهاتنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيوصل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات وهو ما زال في بطن أمه يكتب رزقه أول شيء يكتبه الملك وأنت في بطن أمك في بطن أمك هو الرزق يكتب رزقه واجله وعمله وشقي أم سعيد فلماذا نخاف فوات الرزق لكننا لما توكلنا على أنفسنا وكان الله عز وجل لها وقد قال صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير الطير تتوكل على الله عز وجل حق التوكل فتغدو جائعه ثم تروح وقد امتلات بطونها تذهب في الصباح فيرزقها الله عز وجل بقدر توكلك على الله والتوكل أن تعتمد بالقلب على الله أن يكون القلب متعلقا بالله تعلقا حقيقيا والجوارح تأخذ بالأسباب لكن القلب متعلق برب الأسباب جل في علاه إن كثيرا من الناس يرزق قلبه بالاسباب يقول ان لم اجتهد بذراعي لن اكل ان لم افعل كذا لن اجد طعاما كلا ان الله جل وعلا رازقك رازقك لا محاله ان رزقك يا عبد الله ات والحمد لله فان ارزاقنا ليست بيد ملك ولا رئيس ولا وزير إنما الأرزاق بيد الرزاق جل في علاه إنما الأرزاق في السماء وليست في خزائن مصر ولا غيرها إن الأرزاق في السماء عند الله جل وعلا الذي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون والذي تكفل برزق العباد اسمع رحمك الله ونحن مقدمون على تلك الأيام المباركات كلما اقتربنا أكثر إلى تلك الأيام كلما احتاج الأمر منا إلى اجتهاد في طاعة الله عز وجل كن كهذا الصحابي الجليل الذي القى الدنيا خلف ظهره ولما جاءته الفرصة ما طلب إلا الآخرة الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه والامام احمد في مسنده وغيرهما عن ربيعه بن كعب الاسلمي ركز معي في هذا الحديث في روايه ان رجلا رجل مبهم من بني اسلم وفي روايه ان الرجل هو ربيعه ان ربيعه بن كعب الاسلمي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري طوال النهار فإذا جاء الليل بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عند باب بيته قلت لعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى شيء يعني أثناء الليل فكنت أبيت عند بابه يعني طوال النهار يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى في حاجته وبالليل يجلس أمام باب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يحتاج امرا منه قال فكنت أسمعه من خلف الباب بالليل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده قال حتى أمل أو أنام يبقى كان بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليل يقول هذا الذكر قال حتى أمل أو أنام قال فجئت مرة وكنت أعد له طهورة أو طهور، أعد الطهور يعني الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم قال في رواية فلما رأى مني خفة يعني رآه مسارعا في خدمته صلى الله عليه وسلم قال سلني يا ربيعه. سلني يا ربيعه فقال ربيعه وربيعة كان من اهل الصفة واهل الصفة هم اقوام مساكين وهم اضياف الاسلام لا مال لهم لا متاع عندهم لا بيت لا زوجة لا يملكون شيئا فكانوا يبيتون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له انظر رجل لا زوجة له لا مال لا متاع لا مسكن لا يملك شيئا من الدنيا وقائد الأمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له سلني يا ربيعه فرصة لا تعور الرجل في حاجة وفاقه قال ربيعه فقلت انظرني يا رسول الله انظر في امري قال نعم قال ربيعه ففكرت في الدنيا فاذا هي زائله فكرت في الدنيا فاذا هي فانيه منقطعه يعني ستزول ولن يبقى منها شيء قال وفكرت في أمري فإذا هو رسول الله يعني السائل هو النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الله بمكان قال فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلني يا ربيعه هل فكرت قال نعم أسألك مرافقتك في الجنة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أعلى درجات الجنان قال أسألك مرافقتك في الجنة فأطرق النبي صلى الله عليه وسلم أطرق هنيها ثم قال قال ويحك ويحك يا ربيعه من امرك بذلك او من دلك على هذا قلت لا والله يا رسول الله ما دلني عليه احد ولا امرني ولكنني فكرت في الدنيا فاذا هي زائله منقطعه واذا انت من الله بمكان فقال صلى الله عليه وسلم يا ربيع أو غير ذلك سلني أي شيء آخر كيف تكون في منزلتي في الجنة وأنا في أعلى درجات الجنان قال يا ربيع أو غير ذلك قلت لا هو ذا يا رسول الله الله أكبر فقال صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكسرة السجود حديث جليل جدا إخوة الكرام أرجو رحمك الله هذا رجل ذكر في بعض الروايات بغير اسمه أن رجل من بني أسلم إذن هو رجل فقير ضعيف لا يعرف ولذلك أبهم بعض الرواة اسمه لا يعرفون حتى اسمه رجل فقير من بني أسلم لا يعبأ به ولكنه عند الله جل وعلا عظيم ما الذي عظم أمره ورفع شأنه اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشعث اشعث الشعر أغبر رب اشعث أغبر قدمه مغبرة سيابه متسخة رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب يعني الناس يحتقرونه لفقره ولقلة مكانته فقير وليست له مكان بين الناس أشعظ أغبر مدفوع بالأبواب إذا استنكح لا ينكح لو ذهب إلى بيت يطلب الزواج احتقروه من أنت حتى تتزوج ابنتنا مدفوع بالأبواب إذا استنكح لم ينكح وإذا سأل لم يعط لو أقسم على الله لأبره رغم كل الأرصاف دي إلا أن بينه وبين الله عز وجل صلة بينه وبين الله عز وجل خبيئة خبيئة بعمل صالح إياك رحمك الله أن تغتر بالمظاهر إياك أن تغتر بالمظاهر لكن القلوب بيد الله عز وجل فذاك عبد فقير حقير إن أويس بن عبد الله القرني، إن أويس ابن عبد الله القرني وهو رجل من التابعين من أهل اليمن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مرة أمام أصحابه أمام أصحابه فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من لقيه فليسأله الدعاء فإن له دعوة لا ترض سبحان الله ويس القرن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وهم أعلى الناس مكانه عند الله عز وجل بعد الأنبياء إذا لقي أحدكم ويسا فليسأله أن يدعو له لماذا قال إن له دعوة لا ترد دعوه مستجابة كان ضارا بأمه هذا سبب استجابة الدعاء ويس أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما استطاع أن يهاجر إليه أن يأتي إليه من اليمن لماذا حبسه عن الصحبة بره بأمه كانت أمه مريضة فلزمها وكان به برص فدع الله أن يذهب برصه إلا موضع درهم موضع صغير لماذا؟ ليذكر نعمة الله عز وجل عليه كلما رأى الموضع ورأى حسن بشرته قال الحمد لله الذي عافاني فشفاه الله عز وجل تخلف عن الصحبة محل ويس عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا زال يذكر ما رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت الأيام حتى كانت خلافة عمر وجاء أهل اليمن إلى عمر فكان يسأل أهل اليمن أتعرفون أويسا؟ يقولون لا من أويس هذا؟ أتعرفون أويسا؟ لا حتى جاء طائفة من اليمن. قال أفيكم أويس قالوا لا قال لا تعرفون أويسا فقال رجل نعم يا أمير المؤمنين ما لك ولأويس فإنه رجل فقير حقير ما حدش بيه. فقير حقير عند الناس ليس صاحب مكانه ما لك ولأويس يا أمير المؤمنين فقال عمر ويحكم اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان له دعوه لا ترد شوف حقيره لكنه عند الله عظيم ان اكرمكم عند الله اغناكم لا اتقاكم اقربكم الى الله عز وجل فكلما تقرب العبد من الله كلما كان عند الله جل وعلا اكرم ولو كان فقيرا حقيرا مدفوعا بالابواب عند الناس في قصه طويله حتى جاء ويس وامره عمر ان يدعو له ثم اختفى ويس عن الناس لما علم الناس حاله كانوا يتكاثرون عليه ليدعو لهم عمر الفاروق يقول لأويس القرني ادعو الله لي رجل من بني أسلم مش معروف كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمل جليل من قام بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فهو من أجل الناس ومن قام بخدمة دينه وقام بنشر سنته وقام بالذب عنها وقام بالدعوة إلى الله عز وجل فهو أكرم الناس على الله وهو أعلى الناس عند الله منزله من قام بحمل السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبثها هاهنا وهاهنا يعلم الناس أمر دينهم ويأخذ بأيدي الناس إلى الله عز وجل فهو أكرم الناس ومن أحسن من الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فهو من أحسن الناس عند الله عز وجل كنت أخدمه نهاري فإذا جن الليل قلت أجلس عند بابه كان يبيت عنده يعني عند بابه لعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى شيء بالليل فكنت أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده وهذا ذكر ذكر بعض الأئمة كالنسائي في تبويبه لهذا الحديث ما يقوله من تعار من الليل يعني لما تكون نايم ثم تستيقظ ليلا إذا استيقظ فقل سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده يعني سبح حتى تنام ففيه أجر وفضل وإذا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت من قال ذلك اذا تعار من الليل ثم قام فصلى فدعا الله استجاب الله عز وجل دعوته فاذا استيقظت ليلا فاذكر الله عز وجل قال حتى امل وهذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي ليله ذكرا وصلاة طول الليل وهو نايم يذكر الله عز وجل أو يقوم فيصلي كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال حتى أمل يعني من طول الذكر أو أنام فكنت أعد له طهورة يعني الوضوء مره قال سلني يا ربيع وها هنا فائده وهي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكافئ من كان في حاجته وهي سنه ربما قد هجرت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ويسيب عليها يعني إذا قام إنسان لك في حاجة فاستطعت أن تجزيه عن ذلك فافعل ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قطب في الناس قال ما من أحد من الناس له علينا يدا إلا رددناها أو كافأناه عليها مع أنه صلى الله عليه وسلم كونه هدى الناس وأخرجهم من الظلمات إلى النور، فهذا أمر لا يستطيع أحد أن يرده أو ان يكافئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إلا أنه كان يرد من كافاه بشيء ما من أحد من الناس له علينا يد يعني أعطانا شيء إلا كافأناه عليها وقال صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فليجز به وفي رواية من صنع إليكم معروفا فكافئوا كافئوا هذا أمر من رسول الله وكونه كان يقبل الهدية ويسيب عليها فهذا حاله الدائم ما كان يقبل شيئا ولا يرده فدل ذلك كما قال العلماء على أنه من أزدى إليك معروفا ينبغي عليك وجوبا أن تكافيه على هذا المعروف وإياك أن تجحد المعروف فقد قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث من صنع إليه معروف فليجز به في روايه فإن لم يجد ما يكافئه به فليدعو له حتى يظن انه قد رضي وحدث ذلك معروف وانت لا تستطيع ان تكافئه ادعو الله عز وجل لا تبخل عليه بدعوه وادعو له امامه وبظهر الغيب اضع له أمامه وبظهر الغيب يعني من ورائه فإن استطعت أن تكافئه برد هدية فلا شك أن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يثيب عليها قال ومن قال له لأخيه يعني جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء يعني افضل دعوه تدعوها لاخيك ان تقول له جزاك الله خيرا قال صلى الله عليه وسلم سلني يا ربيع مكافاه على العمل قال ربيعه فتفكرت في الدنيا فاذا هي زائله فانيه واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله بمكان أنت الآن أمام رجل إن سألته عن شيء أعطاك لأنه النبي صلى الله عليه وسلم تخيل لو أنك قمت بخدمة ملك من الملوك ثم دعاك وقال لك سلني أعطك ماذا تريد لا شك انك ستختار شيئا عظيما يليق بمكان هذا الملك ستطلب عطيه عظيمه لكن تدبر معي ربيعه لا مال له لا زوجة له لا مسكن له ورد في بعض الروايات قال الا نزوجك يا ربيعه كمان ألا نزوجك يا ربيع؟ قال فلم أرد شيئا يقطعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يتفرغ لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فقلت لا مال عندي ولا مسكن ما فيش عندي مال أنفق على المراه ولا مسكن أسكن فيه قال ربيع فتفكرت في الدنيا قبل ذلك قال أنظرني يا رسول الله وهذا دليل على الاناه وهنا فائدة إياك أن تقبل على شيء عظيم قبل أن تمعن التفكير وقبل أن تستخير الله عز وجل إذا هممت بأمر عظيم فقف هنيها فكر لا تعجل في أمرك لأن العجلة ربما تضيع منك فائده عظيمة أرأيتم لو أن ربيعة قال ساعة سئل أسألك زوجة ومسكنا وخادمة أمر الدنيا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيلبي له مطلبه. ويوفر له ما طالب لكن ربيعة السماء بهمته وعلا، حتى بلغ السحاب بهمته فلا تكن صاحب همة دنية ولا تكن في عجلة من امرك إن اشجع عبد قيس كما في صحيح مسلم لما جاء مع قومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء القوم من سفر أصابهم الغبر والعرق واتسخت الثياب فتعجلوا ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الرجل أشجع عبد القيس تمهل فعقل ناقته ربطها وأصلح ثيابه وغسل وجهه وشعره ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة بهية فماذا قال له لما راه، قال له إن فيك خصلتان أو خصلتين إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله قال وما هما يا رسول الله قال الحلم. والاناء التاني في الامور الحلم والاناء فيا لا تقبل على امر عظيم حتى تنظر جيدا افيه مصلحه او مفسده فاذا تحيرت لا تدري لا تستطيع ان ترجح بين المصلحه والمفسده او لم يظهر لك فيه مصلحه او مفسده فصرت مترددا فقف فان السلامه في الوقوف اذا ترددت في هذا الامر الذي ستقبل عليه بعد الاستخاره والاستعانه بالله فقف فان السلامه في الوقوف لا تدري لعلك إن هممت بهذا الامر حدث لك امر اساء اليك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى صار على نهجه واقتفى أسره إلى يوم الدين أما بعد قال سلني يا ربيع قال أنذرني يا رسول الله أنذر في أمري قال ربيع لما رجع إلى بيته ما زال هذا الأمر يزيل ويذهب عنه النوم فظل يفكر قال فتفكرت في الدنيا فإذا هي زائلة منقطعة الحياة الدنيا يا إخوتي قصيرة وإن طالت وكما قلت أعمارنا قصيرة مهما بلغ العبد فماذا سيبلغ من العمر؟ قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز ذلك اللي يصل إلى المياه أو يتجاوز قليل الأكثر يموت في هذا السن ستين سبعين عمر قصير فيحتاج منك إلى اجتهاد في الأعمال الصالحات وإلى التعرض إلى تلك النفحات والبركات يعني في الشهور والأيام المباركة نكون أكثر اجتهادا وتقربا إلى الله عز وجل قال فإذا هي زائلة منقطعة وفكرت في الآخرة فإذا هي باقية وإن الدار الآخرة لا الحيوان يعني هي الحياة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال فلما أصبح قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سأله هل فكر؟ قال نعم قال أسألك مرافقتك في الجنة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إن أحداً من الناس لا يصل إلى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء الله فكيف تصل أيها العبد كيف تصل أيها الفقير أيها الضعيف إلى منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت قال ويحك من أمرك بذلك؟ او دلك على هذا وهذا امر يدل على ان ربيعه كان رجلا بسيطا يعني ما كان عالما ولا كان فقيها لا بل كان ربيعه رجل من عامه الناس رجل فقير من اهل الصفه لم يكن ذا مكانه لا في العلم ولا في الدنيا في المال لكن الله جل وعلا ألهمه يا اخي ربما تظن في نفسك وأنت تحفظ القرآن وأنت تدعو إلى الله عز وجل وأنت تقوم الليل وتصوم النهار أنك أفضل الناس أو أنك خير الناس ورب رجل لا يؤبى اليه لكن بينه وبين الله عز وجل أعمال صالحات وصلة صله بالله عز وجل يكون أفضل منك عند الله عز وجل دك الحربيع قال ويحك من دلك على ذلك قال لا أحد والله يا رسول الله لكني فكرت في الدنيا فإذا هي زائلة وأنت من الله بمكان قال له صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك قال لا هو ذا ده فرصة هو ذا لا أريد إلا ذلك يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكسرة السجود فلا شك أن كسرة السجود تقرب إلى الله عز وجل فعلينا إخوة الكرام أن نكسر من الصلاة والتنفل علينا أن نجتهد في الأعمال الصالحات في هذه الأيام لعل الله عز وجل أن يرضى عنا وللحديث بقية قصيرة نذكرها بإذن الله عز وجل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 اللهم أنزل الخيرات والبركات على مصر يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح حكامنا وولاة أمورنا اللهم أصلح حكامنا وولاة أمورنا اللهم جعل مصر امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة